بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائن بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج Quandharunun mala ika tuabox ilay fiyaumika na mi qudau xas na Alfasana Fasbir sodarang Jami innahum yarauuna baiga Wa يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي واخي وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجي نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير إلا الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معنون للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 ك إيمانهم فإنهم غير منومين فمن يتغور أذل كفؤلائك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لا على أن يبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الْأَجْدَاثِ سراعا كَأَنَّهُمْ إلى نصب يوفضون